السؤال رقم خمسة استعمال حزام الأمان بالأماكن الخلفية ألف إجباري ب منصوح به جيم غير ناجع أعيد استعمال حزام الأمان بالأماكن الخلفية ألف إجباري ب منصوح به جيم غير ناجع